یاسی و القرآن حقیقی است که نمی‌سرد مصلیان نا وجود one of my می‌زنی او کی فَلَمَّا بَلَغَهُ وَعْدَهُ السَّعْي قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي <تصفيق> الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ أَبِيهِ هُوَ أَيُّهَا يَا صَالِحُ أُتْلِفَ بَدَرِيَ عَلَى هُنَاكَ Bye. -bye. نورسلّم لكم سلمي اذ اقاموا الدور المشروعي بساهموا جميعا من البوت فردين هل تقامر الحوت فلولا عباد الله المخلصين فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليهم فإن إلا من هو صار الجريم وما من إلا له مقام معلوم وإننا نحن الصرفون وإننا نحن المسفحون وإن تنم ليقولون لو أن عيدنا دفرا من الأول للكنا عباد الله المخلصين فكثروا به فصر يعلمون السلام من نعمات